وامينه على وحيه ارسله ربه رحمه للعالمين وحجه على العباد اجمعين فهدى الله تعالى به من الضلاله وبصر به من الجهاله وجمع, وجمع به بعد الشتات وامن به بعد الخوف فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين متصلت عين بنظر ووعد اذن بخبر وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه المؤمنون لما رجع النبي صلى الله عليه واله وسلم من معركه حنين والطائف وبعدما قاتل هوازن رجع عليه الصلاه والسلام وقد خلف من اصحابه شهداء ومعه قوم منهم جرحى ومرضى ومعه قوم اسرى من الكافرين ومعه نساء واطفال لهم كان اهلهم قد خرجوا بهم من الطائف الى ساحه القتال وبالتالي لما قتل مقاتلوهم واباؤهم وازواجهم او اسروا جيء بهم معهم فلما قعد النبي عليه الصلاه والسلام ينظر الى الكافرين وامر بالاحسان الى الاسرى اجمعين جعل عليه الصلاه والسلام ينظر الى مجموعه من الاطفال والنساء وهم لا يزالون في رعب الخوف في رعب الحرب وفي أذاها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 يتامل حالها وهي تتنقل بينهم باكيه مشفقه تبحث عن وليدها ثم اذا لقيت غلاما بعد غلام فوجدت غلاما فرفعته ثم نظرت اليه فما لبثت انضمته الى صدرها والقمته ثديها وهي ما بين شم وتقبيل وضم فلما راها النبي عليه الصلاه والسلام علم انها وصلت الى بغيتها وان الذي كان في قلبها من الشوق والخوف قد انتهى عنها واطمأنت نفسها وقلبها فقال عليه الصلاه والسلام وهو يرى رحمتها بوليدها ويرى شفقتها عليه ويرى حبها له وتعلقها به يراها عليه الصلاه والسلام فيرى انها رحمت ضعفه ورحمت جوعه واشتاقت اليه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 كيف تطرحه في النار لا والله يا رسول الله لا تطرحه في النار وهي تقدر على الا تطرحه يعني الا ان تكره على ذلك فقال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده ان الله ارحم بعباده من هذه الام بولدها ان الله ارحم بعباده من هذه الام بولدها ان ربنا جل وعلا وصف نفسه بالقوي وصف نفسه بالجبار لكنه وصف رحمته فقال ورحمتي وسعت كل شيء وقد كان الانبياء عليهم الصلاه والسلام يتعلقون برحمه الله تعالى ويناجون ربهم بهذه الصفه متعلقين بها مؤملين رحمته واحسانه وكرمه ومغفرته لانه جل وعلا وصف نفسه بان رحمته قد وسعت كل شيء الم تسمع الى دعاء موسى عليه السلام لما رفع يديه وقال ربي اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين وذلك لما رجع موسى الى قومه بعدما ذهب لميقات ربه فغاب عنهم أربعين ليلة ثم رجع إلى قومه وإذا هم يعبدون صنمًا يعبدون عجلًا قد صنعوه من حلي وذهب وهم يعبدونه من دون الله فأقبل موسى إلى أخيه وقد رأى قومه وقعوا في عبادة غير الله ألقى الألواح وأقبل إلى هارون وأخذ برأس أخيه يجرُّه إليه يعني كيف تسكت عنهم كيف ترضى أن يعبدوا غير الله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 لكن لساني يثقل عن ذلك اخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي ردءا أن يصدقني اني اخاف ان يكذبون حتى اذا تكلمت انا ثم التبس علي الكلام او ارتج علي لساني ان يتكلم اخي هارون فانه افصح مني لسانا قال الله فوهبنا فو له من رحمتنا رحمنا موسى ورحمنا حاله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 فقصت شعرها وكان جميلا طويلا قصته وباعت الشعر حتى احضرت له طعاما فمر يوما وقد صبرت ايوب عليه السلام سبع سنين مر به رجلان فقال احدهما انظر الى هذا ما اظن ان الله ابتلاه الا بمعصيه عظيمه فعلها لا نعرفها فلما راى ايوب عليه السلام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 ناجى ربه بالصفة التي وسعت كل شيء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا ربي أنت رحيم فرحمني ارحم ضعفي وارحم حاجتي وارحم امرأتي وارحم اقواما من قومي ربما ارتدوا عن الدين بسبب مرضي يا ربي عاملنا برحمتك يا ربي عاملني برحمتك لا تعاملني بعقوبتك يا ربي عاملني برحمتك وأيوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وأنت ارحم الراحمين قال الله فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا رحمه من عندنا وذكرى للعابدين وذكرى لمن كان متعبدا اذا اصاب ذنبا او نزلت به حاجه او انطرحت عليه فاقه او اتهم باتهام او سجن او ضيق عليه او اخذ ماله او مرض ولده او اراد حاجه من الحوائج مما يجري به القدر ثم رفع يديه مستمسكا برحمه الله متعرفا على ربه وانت ارحم الراحمين قال الله وهبنا له من رحمتنا فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين وذكرى وعبره وقدوه لمن ياتي بعده من العابدين يقول انس رضي الله تعالى عنه كنت جالسا يوما عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فاقبل رجل يجر خطاه ويتكئ على عصاه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 حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا بينه وبين رسول الله عليه الصلاه والسلام سنين فهو اكبر من رسول الله عليه الصلاه والسلام باعوام فوقف بين يدي رسول الله ورفع بصره اليه وراسه وهو محدب الظهر متكئا على العصا قال يا رسول الله أرأيت رجلاً عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئاً عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئاً وهو إلى ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا اتاها يا رسول الله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 رايت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو الى ذلك ما ترك حاجه ولا داقه الا اتاها لو قسمت خطيئته على اهل الارض لو سعتهم هل لذلك من توبه فاذا بالنبي عليه الصلاه والسلام ارفع بصره الى رجل اقبل تائبا بعدما شاخ وشاب اقبل تائبا بعدما انقطعت عنه دعوات الشهوه والغريزه اقبل تائبا بعدما وقع فيما وقع فيه من الذنوب الان تتوب لم يقل له النبي عليه الصلاه والسلام ذلك لا بل قاس خطاياه بسعه رحمه الله وهو عليه الصلاه والسلام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 ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره هو عليه الصلاه والسلام الذي يحدث اصحابه بسعه رحمه الله في كل موطن ويذكرهم بها في كل موقف هل يعقل ان يسد باب التوبه امام رجل قد اقبل صادقا مؤمنا مسلما قال عليه الصلاه والسلام له هل اسلمت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 قد ولا ظهره خارجا فوالله ما تسمع منه الا الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر حتى غاب عنا صوته ولا نسمع الا تكبيره عندما نتعامل مع ربنا جل وعلا برحمته ومغفرته والاقبال عليه ونصدق في تطلب رحمته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 أقبل إليه جبريل وميكائيل وإسرافيل في صور شباب حسان والملائكة صورهم حسنه وان تشكلوا بصور بشر فلما وضع لهم الطعام راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه ضيوف يدخلون في بيتي وانا شيخ كبير وزوجتي عجوز كبيره ومع ذلك لا ياكلون من طعامي إذا ماذا يريدون واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف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 الروع من ضيوفه علم انهم ملائكه فاطمانت نفسه وذهب ما كان يخاف منه فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ثم وصف الله ابراهيم فقال ان ابراهيم لحليم اواه منيب ابراهيم حليم رحيم ليس عجولا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 وهو قريب من رحمة الله جل وعلا اسال الله سبحانه وتعالى ان يشملنا جميعا برحمته اسال الله الرحيم الرحمن ان يشملنا برحمته اسال الله ان يشملنا برحمته قولوا ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروا وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم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 إن منهج المعتدلين من هذه الامه هو الموازنه ما بين الخوف والرجاء فكما اننا نرجو رحمه ربنا ونعلم سعتها ونقرا في كتاب الله جل وعلا تقريبه لهذه الرحمه الى عباده الا اننا نجمع مع ابتغائنا للرحمه ورجائنا لها نجمع معها خوفا وتعظيما لربنا جل وعلا ولما وصف الله تعالى عباده المؤمنين قال سبحانه وتعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا من عذابه وطمعا في رحمته فلا بد ان يوازن الانسان ما بين هذا وهذا وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان رحمه الله تعالى واسعه لكن العبد اذا فجر وطغى ولم يعمل باسباب طلب هذه الرحمه عامله الله تعالى بغضبه عياذا بالله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم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 ويعتمد على ان الله تعالى سيعامله برحمته وما ادراك وما ادراك اخرج ادم عليه السلام وحرمت ذريته من الجنه بثمره اكلها من شجره فالانسان يعتمد على خوفه من الله تعالى ورجائه له اسال الله جل وعلا ان ينفعنا واياكم بما سمعنا صلى الله ان يجعلنا ممن تشملهم رحمته اسال الله ان يجعلنا ممن تشملهم رحمته يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا ذنبنا واستر علينا عيبنا وتقبل حسنتنا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا وكفر سيئاتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا رحيم يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفره يا باسط اليدين بالرحمه انا نسالك ان ترحم اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انزل رحمتك عليهم في سوريا اللهم انزل رحمتك عليهم في سوريا اللهم ارحم بكاء الباكين ومرض المرضى والقتلى وبكاء الارامل ولا يا رب العالمين اللهم ارحم عذارى قد اغتصبت وارحم ارامل قد بكت وارحم اطفالا يتمت اللهم ارحماك بهم يا رحيم اللهم رحماك بهم يا رحيم اللهم انزل رجزك وغضبك وعذابك على بشار وزمرته اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز اللهم اجعلهم ايه للمعتبرين اللهم اجعلهم ايه للمعتبرين اللهم اجعلهم ايه لكل الطغاه اجعلهم عبره لكل الظالمين ليعلموا ان لنا ربا ندعوه فيستجيب لنا ونستنصره فينصرنا ونستغيثه فيغيثنا ونستعينه فيعيننا اللهم نصرك يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم انا نسالك لاخواننا في كل مكان اللهم انا نسالك لاخواننا في اليمن ان تجمع شملهم اللهم اجمع شملهم اللهم اجمع شملهم اللهم, اللهم تولى امرهم اللهم اجمع كلمتهم يا حي يا قيوم اللهم من ارادهم بسوء من خارجهم او من بينهم فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم واخواننا في دماج اللهم انا نسالك ان تحقن دماءهم وان تشفي مرضاهم وان تجمع كلمتهم وان ترزقهم الصبر يا حي يا قيوم يا رب العالمين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 انت الغني ونحن الفقراء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمه لا سقي عذاب ولا هدم ولا تخريب اللهم انفع بها العبادة والبلاد اللهم اجعلها بلاغا للحاضر والباد يا رب العالمين اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك ارحمنا يا رحمن ارحمنا يا رحمن تبنا اليك فادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين اللهم انزل علينا من بركات السماء واخرج لنا من خيرات الارض اللهم انا نسالك غيثا مغيثا سحا غدقا طبقا مجللا عاما غير خاص نافعا غير ضار اللهم انفع به العباد والبلاد واجعله بلاغا للحاضر والباد يا رب العالمين انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام